بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك باللاب با إلى آيات الطبان إياها صورة المجادلة إلى آيات أفراد صورة الحشر ترسيخ روح الدمية أيها الذين آمنوا تذكروا من أنت آهو إذا قيل لكم مركي ليكون كي راهده تفصحوا بالعارية واسعية في المجالس ما لها لفديه فافصحوا واسعية يفسح الله لكم الله إذا واسع الآخريات دون بين وإذا قيل مركل إذا أنشزوا كعه وهم جذوطن عقوق درك فانشزوا كعه يرفع الله أن لا وكر يالي الذين كوي عمنوم من منكم إذا كم إذا أيه الذين كوي أت العلم علمك الله سيو حق كل دغمي درجاتهن درجوي والله ان النبي ما تعملون خبيرا واجئ يا ايها الذين امنوا تدكي شرف تلحا اذا نجيتم الرسول الرسول كما لا فقيسان فقدموا هر بين يدي نجواكم فقين هرتي صدقه, صدقة. إذين خير بدن وظهروا ايدين نظيفسان فان لم تجدوا حديدا هلين وحد صدقيسيتين هلين الله أشفقتم وحاتكب قيسان أن تقدموا إلى ثورمة رسان بين يدينا جواكم فقي النهري سالقات فإلا من صفع له هذه داس دا يلين السرقة بحن وتاب الله عليكم ألا نوب إذن كأقبله والذين كن سخاء فقيموا صلاة صلاة أقوصيتها أقتوكا واتجك تزكان ربحية أدعوا الله الله أدعى ورسوله ورسولك سأدعى والله ألا سبحانه وتعالى خبيرك اغوي بما تعمل روح العمل فليسا آيات دم ليه ان لهي ورسولك marka utageesano laso shee la faqaysan sadaqa horta biciya saasaidhin fi'an hadaidan helin walidka dafa marka wax aad ka baqaysan sad marka ayadu waxay ku timin nabiga waxa uu yimay jira dad farabadan oo wax doona tadadu farabadan wa hadona nabiga walu wareeriyay wa laga batay dad ko kale meesha tarin iyaga la yeeshay modi marka sidada ka nabigu uga yaraado oo dadku u yaraadaan bal isada qabixay marka de sadaqa kara dad badan meheli kara nabigu ali Abidalibu abi talib wu yidi dinaar ka war haday u nidahdo u badan yahay buul nidhi fu dinaar haduu yahay in laana u badan yahay sulu sadayn laa مرك aides و aides عالبنا بالدالب يدو وح كو عمل فالي أنا جاي شيلويد هل دينار بن هيسيبو دو مركزان في ثيبود مر مر مر هل درهم صدق يستهبود <تصفيق> والله نسخ يضل عمل فشيء شيرين وشيدو دو نوح عيد إنلا بقدطهم فراح بذني وريريجي أيو إما نيا أي يا أيها الذين آمنوا شرف اللي يالو dadka muumini taho idan ajeytum ar-rasuula rasuulka markaa la shireysaan la faqaysaan faqadimu hor mariya baynige deen najwaakum faqina hortisa sadaqatan sadaqa hormari dadka leeyahay yarada dhali ka sida sa khayrun lakum idin khayr badan waadaru idin nadiifsan أشفقتم موحط كبق إسان أن تقدموا إنا تهرمار إسان بينيين دين نجواكم فقين نهرتيس صدقاتي صدقوين فإن لم تفعلوا هديدا سيدا ييلون إلا صدق بحنين وطاب الله عليكم ألنا وبي ذكاة طوبة أقبل اليوم. بحنتي آد بحين ويدين إلهي ويدين كسامحي ويدين كعفية فاقيموا الصلاة والسلاة والسلاة والأتوزكاتي سكذب بحية وأضيعوا الله ألنا أضيعوا ورسولهم Allahu allah خبير وحقي هي ما تعملوا marka wajibki in sadaqa marka nabiga lo tagi isawu cudfu daqatay sida alib ibn abi o allah alayhim wa ma ma Walla minhum kuwa yahuda ana Kamid way xalfuna waxay ku dhaaran calkadii banbe ku dhaaran waxa iyaguna yaqaan waxay ogeeyeen inay bana la yaalihiin aadu allah alawu diyar yahay lahun adab shadiidan odaran maxay yelee inahum iyagu saa waxa xun ma shaygii kaanu ah yacmalo kuwa amal fana waxa way ma lo ma ogaatay ma lagu sheegay qolo cadaw ka wali diganaysha wa yahood waana aadu bi ka saaxib digan oo intay u tagaan yay nabiga iyo saxaabada iyo wararkooda ay u geeynaan iyagoo intay xagga yimaadeen bay dadka muuminiin baan soo fadhiisanaya marka waxaa lagu galal salaada aad marru Allah u cadooda yahooda yahooda ka idinka مر حقايتني مر حقايتني marka waa kan nabiga u calee salatu wa salaam aadiga neefka banjooga u buu baalku cunaa marka kuwaas waa khaimayn wayi wiidiin dhaaran beembay idin ku dhaaran iyago ogin bayna la yaalihiin hada ti Komka soqqadiballahu, Allahu, Adodek. Mahum Kuwa maham, minkum Idinka idinkä idinkä idinkä idinkä kuana idinkä idinkä idinkä idinkä alil idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä idinkä إتخذوا وحي كيساً أيمانهم لتوضى جنة قاشان دفاع بكيساً فسدوا وددك ويكوهر جوكساً عن سبيل الله إله ودديس فلهم وحاوسوا ندي عذاب العذاب مهين أودوا ليه لن تغنياك حقا مفه الله كالدفاع الميسا عانهم حقودا أموالهم حوله ولا أولادهم أولادهم من الله من عقاب الله إله إعقابته سيحيان إن يرباءاته ولايكا قواسنا أصحاب النار نارت أصحابته روهي Humm, joku fiä nätti kahli tunnukuoria. Nubilla Muhammad Ali sallatu sallam, voidaaram puuri nätti viiaga digan. Istä ko guruhi siimitt kameda, houski sivad ja sahaba tulle chokso, os housku siiraa näin. Y yiju hai diiniman, niin kalbiki su kalb shaidan yh inda diiniman Niu Ibnu Nabthal laira, omuraftu inta kameda ha, wo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 Mella, ja villie, marka kuvan noqasa. Adab bellodijar girieji. Eħ, adab khadu, كدي قميصه عن محاكضة أموالهم حول دو ولا ولادهم على من الله من عقاب الله العقاب تيسشأ أن يربها عاته ولاك أقوى أسحب النار النار سأسحب تهديهم هم يقف في هالنار سده خالدون كواري يوما ما لين بين النار الجليان يبعثهم الله الله صاب حين جميع الدمانتول. فيحلفون ويودار له ألا كما يحلفون لكم سيهد إذا كن عرنايا ja jos saan olla, niin on maalajina, niin on maalajina, niin on maalajina, niin on maalajina, niin on maalajina, niin on maalajina, niin on I niin on maalajina, niin on maalajina, niin on waxay la taa inaan ilaahay ogeyn waxaanay sameeyay inuu ogeyn ka seen daranay baa ku na mushrikiin baydee wallahi ma kunna mushrikiin maxay u taari markay waxay u maleeyeen markay daranay inay qiimo leeyihayno shay qiimo la ku taagan yahay yawma malim bi all aqabi yab'athuhumullaahu alla sawbihina ya jamee'an dhamaantood waxay u dhaaran lehu alle kama yahlufuna sida in ku waxay شيء قيمة لإن كنت عاجين أو فرصة نسمينه إن قيمة الله ضايق. Allah تنبهه ويجي إنهم يجواهم كل جود بألكادبون بين علاجات. استحوذه وهكذا قال ابن القيم توشظ الشيطان. شيطان بكذا قال ابن القدو كاتك هذا. أو مل مصادي. فانصاعهم بو إلى ذكر الله إله ذكر جيس بو إلى وسيء إله الله حسان. خلاك كواسي حزب الشيطاني وشيطانك كحزب جيس. Allah إن حزب الشيطاني شيدان كا حزب قيسو هم الخاسرون كل جد بخساري الله سبحانه وتعالى شيدان بقاعد كذاي أميل مصداي شيدان كعدو أميل مصدو شيدان كعدو في هادو جلو وقاعد كانيه حزبك إن الذين آمنوا هي حزبك إن الذين كفروا بلدهتنا مالكو يعدي الحرس مقام ساسو بلدهتنا وحزب مالك الشيطانكو حزب, حزب الله نأوه وينوئ من دونه إستعوذوا كغالب نقضي عليهم دو شوالا الشيطان وشيطان كبه كغالب نقضي فأسام بحوء اللوسيي ذكر الله ألا ذكر قسموا اللوسيي ولاي كقواس حزب الشيطان وشيطان حزبك ألا إن حزب الشيطاني الشيطان حزبك حزبكو إن الذين كوا يحادون الله الله خلافه ورسوله رسول كيس خلافه أولئك كواسي في الأذلين كوى الدولي سنب يكمدهم كتب الله الله حوق رأي أو واجبيه أو هو ركوق <تصفيق> لا غلبن إنان أنو أتكانا يا أنا إيا رسول شئيه إن الله ألا قوي كحوق بدن وعزيزن وغالب وعجيزن كدب ayaa dunoo ina soo martay qofkii alle ya rasuulka khilaafa ka soo horjeeday tahadigu wax weeye oo qofkiisa soo taaga oo khilaafkiisa soo taaga wadulii hordhu kuwa aduunkaba ka feere dhulliga haysta nimanka ka u taajirsan ee gaalka ah gool baharsan innalladheena ko yuhaduna allaha allahi allahu qafkasi wa kuwa قرئ كتبه رك قرأ لاغلبنا إن أتكان أنا أنيجي يورسوليم رسوله رسول إن كي الله لين قوي كحبذوي عزيز الأقاليم الله هو لا تجد هيل ميسد صورة قالنا ما هقاومن قوم يؤمنون ثم يجيب الله يوم الآخرة يوادون إنك على هذا صاحب ساحبنا من حاد الله الغفكة خلافه ورسوله ولو كانوا هبا هذا أباهم أبي أو أبناءهم عروت دادي، أو إخوانهم ولا أو عشيرتهم قراب دادي. وراك كوا كتب ألا وحواجبي الصغير في قلوبهم قلبيالك هذا الإيمان يكسو. والله قريب مندحوي وكمد بعيد. وأيدهم ألا وحكاتكين بخروج حريص من حق سكاهت. ويطفلهم ألا وحقلن جنات جنوي تجري سعته. من تحتها عاصد ألانهارو وادي الله سعدان. خالي فيها حالة كواريا. ردوا الله عنهم <تصفيق> <تصفيق> عنه الله وكرهل النقض عجيب وردوا عنه ينوي كرهل النقض الله وكرهل النقض عمل كود ويناقيس وكرهل النقض يقولوا وحي وكرهل النقض وح كأبالمري يكرهل النقض حزب الله الله حزب جسيوي إن حزب الله حزب قال لهم كل جود بعد مفعوله قلش أيضا الله وحولينه قف مؤمنا هو علي رسولك جرناه هو آخره فمي مرة Qaf Rasulki alla kesu hertti, tämä on vatsaalan häiri. Hän on haatan Abu Yago. bin Abdullah bin Jarah Abu Ubaid. Sahabi asaustu muusilin takemida Dagalka Täällä Luguchiri, lukuttiin. Abihi va saad don thai. Ogal ha. Ukammer merä, ukammer merä. Mer kuukahduai puittile. Wei Abihi Abu Bakr Sidi. Rabdella Allahu Malinta Dagalka, tästä täällä kä. Wilki sa Abdul Rahmanu Wili أو إخوانهم ولا لهم حمزه يعالي بن عبد الله أن من كي رأ عبد مناف المذير وهذا شيء بق <تصفيق> شيء ببنو الربيعية هو يبدلين عشيرة هذا وعمر بن خضاب وحوجي أن عشيرة دقار عشيرة هذا كمذا يود معين الله يه مركي يعني واتصالك واسع قوم منه وأليه نبيك سميء أو آخره سميء برضو قال صاحب كذا ماي ولو قرابة دي سدوبها عاد أي ماشى سوينا ما قال لنا صاحبك أدوى تواخت مركي آدوى تدقين تحرك المعاملات والذي يقوم بعملاته أين الدين هاني يا صاحب تنمى كار الله يهلتها لما أقولها لكن المعاملات يتحدث وحدي باته أملي الله يقول لها مركز سبحانه وتعالى ذاتك النو عاسا قلب قوضى وحكمة بأعي إيمان نحريس تيسانا وكوكا المي جنوين عجيبهو توقمير نساء سعلاانك واريا نوسية الله رالي بقنقضي عمل قوضى يانا الله يزهلكن نبضين وحوكو أبل مري حزبجي الله وكامر ديا محزبجي كوبير ديا محزبجي اللي لا تجد هالي ميسد الصورة قال ما هقاومن قوم يوم منهن في مي بالله إلا في مي واليوم الآخرين ما لنتقيامها نفي مي وادونا إلى الساحبان وجي من حاد الله قف الله خلافه ورسوله ورسول كيس خلافه ولو كانوا هبا عذان أبائهم أب يوهم أو أبناءهم عفروط تادي أو إخوانهم ولا أو عشيرتهم قراب تادي كله ملاك كل نوع عاص إن قال هذا لساحيبين إن ممنين تاء كتب الله ووو كقر في قلوبهم وكمد بعية الإيمان إيمان وايدهم الله وحكات كي بروح نحاريس هي ملاك أمين حق سكاهات ويدخلهم الله وحوق الجنة جنون تجري أسرتهم تحتها سألنها رواذيا خالدين فيها حالا يكون يكواريا رضي الله عنهم الله وكرها للنقضي عمل قادي وردو عنه ينوي كرها للنقضين وحكوا بالمريك ولايكا كواسي حزب الله الله حزب يسيوي الا ان حزب الله هم المفعلون كو يقول يسوي سورة الحشر و سورة كنتونية السقالات ترتيب تقرآن كريم آياتي هزونا والله باتاني يأفر سورة ومدنية سورة حشري وحلو قبحي قالوا ديثب بني النضير يا انت مدينه لقد خييه يا اد رعاد يا شامطه قال اد رعاد نوا مس قيامها دتك لو سوورين دو مره وحي كدغنت هي شركي لباد و دنبيا و مره قيامه شركي كوبات بحق لو خييه و ميشا لغي بسم ما في وما في الحكيم أو الفلسن هو الذي الله وهي اخرج بهي الذين كوك كفروا قالوا من اهل الكتاب من ديارهم غريوهد دي كصار وربني نذير لاولي الحشر ururin ya shirki ugu horay lugu xajriyay adli aan ma danaan tum umaydan malaayiniin qolidiin muuminiintii an yakhrijuu ilay bihi doonan wadaniman idin ka xog أنهم يجمعان عتم إن الدفاعي حسونهم دير كوز سدح دير بيلعين من الله ألك الدفاعي فاتاهم الله ألق وحك جيمت من, من حيث من لم يحسبوا أن أمة لينين بل إن أمة لينين يألكها جيمت أو معمدش أمة لينين قلنا إن قحطجة عربته إذن كحين أو إذن كان ما بقى إن الله يكون بيتلاجشانين وقد أفع الله وحك في قلوبهم قلبيا كوز أروع عبسبو كتور تسبيح ذا Quraanka surada Baqara fiil madu waa lagu bilaabay subxa mudari'na waa lagu bilaabay yusabihu masadna waa lagu subhana alladhi asra amarna waa lagu bilaabay subhana marka qoladanu heebani nadir bay haay yahuudii deganayd medina, fiiq bani qaynqa ay dadani nadir fiiqo raayda fiiqo deer dambe wuxuu la wareegay xoolahoodina la la wareegay kuwan markaa nabiga uxtay calayhi salaatu wasalaam saebni qadridu la galeen iyagu u tagu wuxuu yiri wardeyaan balanno anna ana waxba idin yeelin idinkuna way nagaga darantahay inaannu dhimaanno boqorkoodii baayay ila Marka ثوبان بالموت من النبي قوق هذا دي إنها علاب ورستنا ثوبان ناقوت مر كيدنبه لله ألا ما في السماوات السماويين كواح كسران في الأرض حويني واحكسته وهو الله العزيز كغالب والحكيم والفصل هو الذي الله هو يخرج الساعي الذين كوي كفاروق قالو بي امنا من ديار الغريوهد كساري وريبن النضير markay guureen qaybna azradi maashi qiyamaha hasr giba tagan qabna waxay tagan khaybar oo door 900 km u jirtay khaybar bay tagan qaldna guriowad ka ka saare iyaguna ay ما ظننتم أمة إذا ملئين إن إذنك أن يخرجوا إلى بحيرات لما كنت تدعن دول كجناسية أنت أصحاب غل إن ملك ليهم كبحيرات إذنك دي من الله ألك الدفاعي فتأهم الله ألقوا حك جيما من حيثما لم يحسسبو أن أمة ملئين وقلن خوتيق إذنك أتقان وقد فعلوا حكم في قلوبهم قلبي ألكه الرعب عبسه حكم طوري يخرّبونه ويبربرينه يا بيوتهم كل يوم هذا بيديهم قام هذا كبربرين يوادل ممنين ممننته قام هذا فاعتبروه كعب كو رقعتها كوا كو يا وليل أبصاري أركثد كوا صاحبكم هم أن كتب الله الله دونكوا أجيبني علمني قال لهين la'adabu fujada adu ila kan adaba la ka sala gamta lo jogso laha walaw muhawso gnaadif laa khira aafiro adabu naari guriyo debb gurun wax way markii layri guuro oo qaha yeyntii guriga alaabta ka gurtan on gurigi dabgalinayaan oo bay habeen doob baad televishinkaarkay qolada aderbija aderbija markay ay ka Loga aderbija looga kuwani waa sidoo kale guriga markay alaabta ka gurtaan yi dab galinay burburin tii aan looga dabeynayn marka gacmaha iyo gacmaha muuminiinta ay ku burburiyeen waxa weeye muuminiintuna intay u yimaadeen bay burburinayeen iyagu hoos ka burburinayeen muuminiintuna dusha ka burburinayeen waxa marka waqti qabaataas ka dhacday hadiiba inta sabadan uu ahayd hadaan qaxida lagu xukumin waaba la dhameeyay sidii cadaab يخربون ويبربورين ويخرابن بيوتهم كل يومه ذبيدهم كامه هذا أيقاه ها صوّح الله وجهه ييجو بيان يوأيدل ممنين ممنين تكامه هذا دممنين تنا أيقى يبربورينه كل إبرقاته يا أولي الأبصار أراك تذا في عن وعقلك هو صاحب الله هدونك هو أجيبين لهين عليهم تشود الجلاء وعذابها في الدنيا اديه يكون عذابها هذه مشه ان لا قحين لا هين عذاب كوما لها, كو لها. ولهم حسنا في الاخره اخره عذاب النار النار عذاب كده دا. ذلك عذاب كسوما ما عقابتها هي عذاب كاو كان ذلك عقابتها سي. بانهم بسبب انهم يغشوا الله الله خلافين والرسول هو الرسول خلافين. رسول كاي خلافه عقابته ما هو عليه قال الرسول كاي خلافه قرانك الكريم كاي نبي النبي كاي شورتي ذلك عقابته بانه بسبب انهم الله الله خلافين ورسوله ورسوله كيس خلافين ومن يشاقل الله الله قف في الله شديد العقاب عقاب تيشو كي ادكتيوي معناه وهي كا دغنت الله خلافه عقاب درم ومن الله الله خلاف فإن الله الا شديد العقاب عقاب تيشو وي ادكتي وي دوله